إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُرسلوا عليكم آشوا ضمّ من نارٍ ونُحاسٌ فلا تنتصران فبأي آل ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك مات كذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء أي ربك تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما ما تكذبان؟ مُدْهَانَ مَتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 محور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان